أماه ديني قد عاني للجهاد وللفداء أماه إني زاحف للخلد لن أتردد أماه ديني قد عاني للجهاد وللفداء أماه إني زاحف للخلد لن أتردد أم ما تبكي علي إذا سقطت مدد أم ما تبكي علي إذا سقطت مدد فالموت ليس ي... يخيفني ومناي ان استشهد ومنايا ان استشهد الله اكبر كلما صوت القنابل زغردا الله اكبر كلما صدح الرصاص وغردا الله اكبر كلما صوت القنابل زغردا Allahu akbar كلما صدح الرصاص واغر الله اكبر لن تضيع دماء اخواني سدى الله أكبر تضيع دماء فالنصر اقبل ضاحكا والحق زاد والحق زاد تواقدا قد دعاني للجهاد وللفداء أمه اني زاحف للخلد لن اتردد أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أمه اني زاحف للخلد لن اتردد أمه لا تبكي علي إذا سقطت مماددا أمه لا تبكي علي إذا سقطت مماددا فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا ومناي نأب الخنوع وهمنا علم على طول المدى نأب الصغار ولو أعدنا بحونا لنا المدى نأب الخنوع وهمنا علم على طول المدى نأب الصغار ولو أعدنا بحونا لنا المدى لن إلى الى الطغاة الحاقدين على الهدى الطغاة الحاقدين على فالحر يأبى ان يلين وان يهادن مفسدا او ان يهادن مفسدا ام هديني قد دعاني للجهاد للخلد لن أترادد أماه ديني قد عاني للجهاد وللفداء أماه إني زاحف للخلد لن أترادد تبكي علي اذا سقطت مددا اما لا تبكي علي إذا سقطت مددا فالموت ليس يخيفني ومنايا أن استشهد ومنايا ان استشهد